نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ف إ ن ه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله, الله. أكبر الله أكبر ฉ ش ه د ะ ن لا ล ل ه ิ ل ا, إ الله ล ش ه د ล ن لا ฉ ل ه จ ل ا, إ الله ا ش ه د ا أن محمد رسول الله. ا ش ه د ا أن محمد رسول الله. حيا ا ل ص ل ا ل พี่ยาลสาลัพพี ل ยาลฟาลัพพี่ยาลฟาลั